اي والله والله والله وحشون والله وعيون الحبايب والله اي والله اي والله اي والله يا خيل ذوبنا من الصبر حبل من صبر يحيبل اي والله اي والله يا خيل ذوبنا من الصبر حبل من صبر يحيبل واسينا في الباد ليالي اقوى من نوم العس اشي في الباد ليالي اقوى من نوم العسل اي والله اي والله الله والله وحنون الحبايب والله والله اي ايو الله يا عزي الأحباب ايو الله ايو الله واشها الليب ايو الله ايو الله يا عزي الأحباب ايو الله ايو الله واشها الليب ودنيتنا في بعث وصمام واي من نامن غير اي والله اي والله اي والله والله علوم الفجار والله ايوه من الفجار والله اي والله اي والله اي والله يا غلين ايوه والله يا جيين جايين في الحور الاشواق يمين يمين وحشتنا الدنيا وحلاوتها وحشدنا عني كل حلوين وحشتنا الدنيا وحلاوتها وحشتنا عني كل حلوين والله ايوه والله واحشونا الحبايب